وَنَفَّثَ وَمَا ثَوَاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ بعث أشقها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية، فكذبوه فعقرها، فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى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 وَمَا يُبْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِن عَلَيْنَا لَلهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَضْطَرُّ